وعندما سألوه وقال الذين اشتروه من مصر من هو نعيم غنا العزيز عزيز مصر هو الذي اشترى يوسف عليه الصلاه والسلام نحن ننزل في قصه يوسف هذه القصه العجيبه التي ذكرها الله في كتابه الاعتبار والانتعام والاستفاده منها فيوسف بيع وهو حر وبيع ظلما من قبل اخوانه للسياره ثم باعوا هؤلاء الذين لا يعلمون بحاله ربما يكونون معذورين اما اخوانه فغير معذورين بما حصل منهم وعلم انه اخوهم وانه حرن جزء بيعه فباعوه بالسياره اولئك السياره باعه في مصر للعزيز وهذا من رحمه الله جل وعلا نقله من تلك البلاد الى هذه البلاد ليمكنه جل وعلا كما قال سبحانه وكذلك مكننا ليوسف الأرض ولنعلمه من تأوين الأحاديث وكما قيل وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم رب امر انت تقيه جر امر ترضيه فيوسف ما كان يعلم هذا كله الله سبحانه وتعالى يكناه يرعاه وينقلهم بنادي بناد وينقلهم من تلك البلاد الى بعض بيوت المزراعه وبعض مئات اهل الشان وتربى فيها تلك التربيه العظيمه مع عنايه به ويحصل له في ذانك الدار دار العزيز ذانك الامتنان الذي سياتي ذكره ثم ينتقل الى السجن ودعوه في السجن انائكه وخير كثير تفسير للرؤى ان حاصل تمكين حتى في السجون يمكنه الله سبحانه وتعالى ويدعو الى الله جل وعلا فيستغل حياته الداعي الى الله جل وعلا حيث حل يستفيد وين كان في مثل هذه المواطن التي تضيق بها الصدور شيخ الاسلام كم من كتاب اخرج للمسلمين من السجن والذي يحب الخير في اي مكان ينشر الخير ويعمل به ان استطاع قال رحمه الله قوله تعالى ولما بلغ اشده اتيناه حكمه وعلما وكذلك نجز المحسنين والاشد جمعه وواحده شده على ما ذكر وقيل بالضم شده وقيل لا واحد له والصحيح انه له واحد وهو ما تقدم ذكره والاشد هو وقت استكمال القوه اي زمان اشتداد جسمه ثم يكون بعد ذلك نقصان ولما بنى اشده اي بنى استكمال قوته اي بنى استناد جسمه وقوه جسمه اتاه الله سبحانه وتعالى في ذلك الوقت حكما وعلما وقيل ان اشده هو 30 سنه او 33 سنه هذا وقت الاشد 33 سنه وقيل وقت الاشد 40 سنه وقيل دون ذلك 18 سنه وقيل 15 سنه خمس او قيل 25 سنه وقيل 20 سنه وقيل غير ذلك والذي يظهر ان الاغرب هو ما تقدم 33 سنه او 40 سنه هذا وقت القوه وقت الادراك قوه في الجسم وادراك في العقل هذا الوقت اما وقت ال 20 وقت وقت ال 20 وقت الخمسه ايضا ال 20 هو وقت قوة الجسم ولا شك لكن ما هو قوة العقل والله أعلم فإن الإنسان يقوم العقله في نحو الثلاثين ونحو الأربعين فلذلك الأنبياء يبعثون في هذا السن نحو أربعين سنة يرسلهم الله سبحانه وتعالى إلى أقوامهم الحاصل مختلف في وقت أشد ولما بلغ أشده والمقصود باتفاقه استكمال القوة زمان اشتداد الجسم تلف العلماء فيه أي وقت وأي زمن على ما اشرنا اليه وما اشرنا اليه وقوله اتيناه حكما اي الحكم بين الناس في سلطان الملك يحكم بين الناس عليه الصلاه والسلام وقينا الحكمه هو العلم المؤيد بالعمل اتيناه حكما علما مؤيدا حكمه وعلما مؤيدا بالعمل اتاه الله سبحانه وتعالى اما الحكم بين الناس في سلطان الملك او اتاه الحكمه وهي العمل بالعلم او العلم المؤيد بالعمل وقوله علما هو قريب من الاول العلم بالحكم الذي كان يحكم به فما يحكم عن جهل عليه الصلاه والسلام حاشا وانما يحكم بعلم يحكم بعلم في المسائل التي يغطي بها عليه الصلاه والسلام ثم ذكر فضل الاحسان وجزاء المحسنين وكذلك نجز المحسنين اي مثل ذلك الجزاء العجيب نجز به كل محسن وكل محسن يجزه الله سبحانه وتعالى وان سبق له ابتلاء عظيم فان له عاقبه حسنه وعاقبه خير وهذا في يوسف وفي غيره عليه الصلاه والسلام وكذلك نجز المحسنين وهذا من باب الجزاء من جنس العمل وكل من كان محسنا فالله سبحانه وتعالى يجزيه على احسانه ويمكنه في ارضه جل وعلا اهم شيء اهم شيء الاحسان والعمل الصالح الذي تترتب عليه العواقب الحسنه قال رحمه الله قوله تعالى ولما بلغ أشده منتهى شبابه وشدته وقوته قال مجاهد ثلاثا وثلاثين سنة وقال السدين ثلاثين سنة وقال الضحاك عشرين سنة وقال الكلب الأشد ما بين ثماني عشر سنة إلى ثلاثين سنة وسئل مانك رحمه الله عن الأشد قال هو الحلم وكينا 40 سنه قوله اتي اتيناه حكما وعلما فالحكم النبوه والعلم الفقه في الدين هذا قول وكينا حكما يعني اصابه في القول وعلما بتأويل الرؤيا وكينا الفرق بين الحكيم والعالم ان العالم هو الذي يعلم الاشياء والحكيم الذي يعمل بما يوجب العلم العالم هو الذي يعمل الاشياء او يعلم الاشياء وقد يعمل بها وقد لا يعمل بها وكم من موسوم بالعلم ولا يعمل بالعلم كم من موسوم بالعلم لكنه يسمى عالم باعتبار علمه بالاشياء فهو عالم من هذه الحيثيه يعلم الامور ويعلم الاحكام وغير ذلك لكنه ما يعمل بعلمه واول من تسعر بهم النار كما في حديث الثلاثه عالم عالم ان اول انه ما كان يعمل بعلمه فيعرف الله نعمه فيعرفها ثم يقول ماذا عملت عملت بها فذكر انه علم الناس واقر ايضا كذلك اقرا الناس كتاب الله سبحانه وتعالى فيقال انه كذبته وبنو اسرائيل فيهم علماء كما تعلمون ولكن كثير منهم ما كان يعمل بعلمه فذمهم الله جل وعلا فالعالم هو الذي يعلم الاشياء قد يعمل بعلمه وقد لا يعمل والحكيم هو الذي يعمل بما يوجبه العلم فمن توفر فيه العلم والحكمه فهذا هو المقصود الذي اراده الله سبحانه وتعالى وصف به نبيه يوسف اتيناه حكمه وعلمه اتيناه حكمه وعلمه اي اتيناه العمل بالحكمه او العمل بالعلم او اتيناه العلم واتيناه العمل به على هذا القول الثاني وقيل حكما يعني اصابه اصابه في القول علما بتاوين الرؤيا ويقين الفرق بين الحكيم والعالم ان ان العالم هو الذي يعلم الاشياء والحكيم الذي يعمل بما يوجبه العلم وهذا ارفع الثاني وان لم يكن عنده علم الاول لكنه حكيم يعمل بما يعلم قال وأما الأول إذا توفرت فيه الحكمة فلا شك أنه أرفع وكذلك نجزي المحسنين قوله وكذلك نجزي المحسنين قال ابن عباس رضي الله عنهم المؤمنين وعنه أيضا المهتدين كل صواب كل هم محسنون المؤمنون محسنون والمهتدون محسنون وقال الضحاك الصابرون كذلك أيضا عن النواب كما صبر يوسف عليه السلام وقد تقدمت معكم القاعده ان اهل التفسير في اللفظ العام لهم كلام رب يفسرون ببعض اجزائه وهذا لا ليس من باب الخلاف في التفسير ان يفسر اللفظ العام ببعض اجزائه المحسنون هذا يشمل اهل الايمان ويشمل مهتدين ويشمل الصابرين وغير ثانيفه كلهم محسنون هذه كل التفسير من باب تفسير النفض العام بمعض أجزاء وهذا جائز كما ذكره الشيخ الإسلام في تلك الرسالة التي في أصول التفسير قال ابن عباس المؤمنين وعنه أيضا المهتدين وقال الضحاك الصابرين على النوائب كما صبر يوسف عليه السلام قولوا تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وألقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون وهذا رجوعنا شرح ما جرى على يوسف في بيت العزيز فان العزيز اخذه واوصى به زوجته ولكن لم تسمع له تلك الوصيه ولم تعمل بها اعجبها يوسف وراودته في بيتها واحكمت تغنيق الابواب حتى تتمكن مما ارادته والعياذ بالله ولكن يوسف رجل تقي ويعرف المعروف لأهله انه ربي احسن مثواي هذا سيدي وهذا العزيز رباني اكرمني وامرك ايضا كذلك باكرامي واكرام مثواي فانا لا اخونه ابدا لا اخونه قد احسن الي في بيته واكرمني وضيفني ضيافه حسنه ورباني تربيه عظيمه فانا اخونه ابدا فابى ان يستجيب لتلك المراه التي كان في بيتها وتعلمون ضعف من كان في بيت الغير ومع ذلك ابى وهرب منها وفقه الله سبحانه وتعالى لانه محسن فجنبه تلك المعصيه وكذلك جزء المحسنين فالمحسنون الله سبحانه وتعالى يرعاهم رعايه خاصه ومعهم معيه الله الخاصه فعصمه الله سبحانه وتعالى مما دعت اليه امراه العزيز فالعزيز ربها في البيت واحسن اليه وامر المراه هذه التي راودت يوسف ان تحسن اليه لكن ما استجابت لهذه الوصايا فتنهها الشيطان والعياذ بالله فطلبت من يوسف ما طلبت وابى يوسف ان يراود وابى يوسف مراودتها وقالت هيت لك اقبل تعال تهيئت لك قال معاذ الله ما يعرب معاذ الله نعم مفعول مطلق احسنه منصوب على المصدريه قال معاذ الله ثم علل الامتناع بقوله انه ربي احسن مثواي فهذه الجمله تعليليه لامتناعه فامتنع يوسف عليه الصلاه والسلام من اجابه تلك المراه لما ارادت بهذه العله بعلتين انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون علتان إذا فهمها الشخص بإذن الله سبحانه وتعالى تحول بينه وبين المعاصي معرفة المعروف لأهله وهكذا كذلك أيضا يعرف المرء أنه لا يفلح إذا ارتكب معاصي الله سبحانه وتعالى وإذا تجرى على معاصي الله جل وعلا لا يفلح إنه لا يفلح الظالمون هذا ظالم لنفسه الذي يرفع الحجب بينه وبين حدود الله جل وعلا فهو ظالم لنفسه ولا يفلح فهذين الأمران امتنعا بهما يوسف عن ارتكاب تلك الجريمه مع ما اتاه الله من الخوف وتقوى الله جل وعلا واكرمه الله سبحانه وتعالى بالصيانه والديانه لكن عللنا لهذا المرء بهذين التعليلين انه ربي اي سيدي هذا احسن مثواي في بيته واكرمني فان المقصود العزيز انه ربي احسن مثواي وان الامر الاخر في امتناعه العلل اخرى انه لا يفلح الظالمون فاذا علم المرء انه لا يفلح ترك المعاصي المعاصي أخوانا من أسباب الذل ومن أسباب الخزي وتحول بين المرء وبين الفلاح صلى الله عليه السلام والعافية فتجعل هذه الآية نصب عيننا إنه لا يفلح الظالمون أن يجتنب بها الشخص المعاصي تذكر مثل هذه العصمة ليوسف بسبب هذين الأمرين بعض الناس ربما يحسن الظن به بعض جيرانه ويخونه وقد أحسنوا به وربما أكرموه اكرموه وانزلوه منازل جميله عندهم ولكنه خائن العياذ بالله يستغفلهم في اهلهم ولس الله العارف او بعض المجاهدين يذهب ويستخلف بعض الناس على اهله احسن الظن به فاذا به يستغل غيبته ويخون في اهله هذا سيء وهذا ظالم لا يفلح فعندما نَسأله إنه ربي أحسن مثواي ما هي هذه الجمله؟ وعند تعني نيه فهي عله امتناع يوسف عن ارتكاب او من ارتكاب تلك الجريمه فمن المقصود بربه انه ربي سيدا الذي رباه في بيته العزيز احسنت قال رحمه الله قوله تعالى مراودته التي هو في بيتها عن نفسه اي طلبت منه المراوده هي الطلب طلب الشيء وبرفق ايضا برفق حتى يصل الشخص للمقصود مراودته برفق وطلبت منه ذلك الفعل وابى عليه الصلاه والسلام اخوان الدين والصيانه تحول بين المرء وبين المعاصي كالذي ما عنده دين او الذي رقيق الدين مجرد ما يلوح له الشر فاذا به انقطع لي صنان يعصمنا وإياكم انا رحمه الله قوله تعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه يعني امراه عزيز والمراوده طلب فعل والمرادها هنا انها دعت الى نفسها نواقعها وغلقت الابواب اي اطبقتها وكانت سبعه وقالت هيت لك اي هلم واقبل فما يعرب هيت انك على هذا التفسير وقالت هيتت ايها النم واقبل يا أبي عبد الرحمن ما يعرب على هذا التفسير <تصفيق> هيتت <هم. تصفيق> امم هيتت هيتت اسم فعل احسنت بمعنى نم او اقبل قالت هيتت لك اي اقبل وهلم وتعالى فهو اسم فعل بمعنى هلم بمعنى تعالى بمعنى اقبل احسنت وقالت هيتت لك اي هنم واقبل قرأه اهل الكوفة والبصرة هيت نكبة فتح الهاء والتاء وقرا اهل المدينة والشام هيتا بكسر الهاء وفتح التاء كلها نغات وايضا القراءة السبعية فان قرأ اهل الكوفة والبصرة هيتا كما هي عندنا هيت لك بفتح الهاء والتاء هيتا اقبل هنم تعال من قرأ اهل المدينه قرعه السبعيه والشام هي تلك بكسر الهاء والفتح التاء هي تلك وقال ابن كثير ايضا سبعيه هيت بفتح بفتح الهاء وضم التاء وعلى هذا المعنى تكون تهيات لك في علم ماض هيت لك تهيات لك فهي محتمل لي هذا تهياتك او اسم فعيل بمعنى تهيأت ومعنى اسم فعيل بمعنى تهيأت لك حيثك اي تهيأت لك هذا على قراءه ابن كثير وهي قراءه سبعيه بفتح الهاء وضم التاء هيت لك هيات لك وقال السلمي وقثاده هيت لك بكسر الهاء وضم التاء مهموزا يعني تهيأت لك على القراءتين هيت لك وهيت لك تهيأت لك وام على القراءه ان اولى وعن القراءات عن غران اولى والثانيه فهي اسم فعل بمعنى الهم واقبل سواء هيتا او هيته اسم فعل وهيته وهيته هي ايضا اسم فعل لكن بمعنى تهيئته لا بمعنى اقبل وهلم وانما بمعنى تهيأت لك وان قرأ السلمي وقتاده هيتت لك بكسر هاء وضم التاء مهموزا هيت هئتت زيدون هيتت لك بكسر هاء وضم التاء مهموزا يعني تهيأت لك وانكره ابو عمرو والكسائي ولا معنى لانكاره وهي قراءه سمعيه اذا كانت قراءه ابن كثير لا معنى لانكار واذا كانت براءه السلمي ممكن لانها غير سمعيه وقتاده وام قراءه ابن كثير فهي سمعيه هيت لك لكن اظن الانكار نصب على القراءه الاخيره هي هيت لك <تصفيق> يعني تهيأت لك وأنكره أبو عمر الكسائي وقال لم يحكى هذا عن العرب والأول هو المعروف عند العرب قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أقرأني النبي صلى الله عليه وسلم هيت لك وقال أبو عبيدة كان الكسائي يقول هي لغة لأهل حوران ورفعت إلى الحجاز معناها إليه تعالى هيت أو هيت لك تعالى إليه اغبن عليا نعم هذا هو معناه على ما ذكر هنا ابو عبيد كان الكساي يقن هي نغه لاهن حوران رفعه الحجاز حيث لك معناه تعال الي معناه الي تعالى وقال عكرمه هي ايضا بن الحورانيه اهل امه وقال مشاهده وغيره هي نغه عربيه وهي كلمه حث واغمان على الشيء قال أبو عبيدا إن العرب لا تثني هيتة ولا تجمع ولا تأنث وإنها بصورة واحدة في كل حال هيت لك هيت لك بصورة واحدة في كل حال مع الواحد ومع الاثنين ومع الجمع هيت لك يقال الواحد هيت لك ويقال الجماعة هيت لك ويقال الاثنين هيت لك ويقال هيت لك لكم هذا الضمير تصر فيه هيت لكم هيت لكما هيت لك بلفظ واحد هيت لك هيت لكما هيت لكم ضمير تصر فيه لكن الكلام على هيت بلفظ واحد فلا تغيرها العرب من الواحد إلى الاثنين عند مخاطبة الاثنين ولا إلى الجمع كذلك بل يلزم يلتزمون فيها هذه الصيغة هيت لك هيت لكما هيت لكم وقال ابو عبيده ان العرب لا تسن هيتها ولا تجمع ولا تؤنث وانها بصوره واحده في كل حال قال يوسف لا عند ذلك معاذ الله اي اعوذ بالله واعتصم بالله مما دعوتني اليه دعوتني اليه انه ربي يريد ان زوجك تطفير او قطفير سيدي احسن مثوى الشخص عند الفتن يعتصم بالله جل وعلا ولا مخلصنها ولا نجانها او لا نجا منها لا مخلص له منها ولا نجا نه منها الا بالله سبحانه وتعالى فانا حول ولا قوه الا بالله فعلى هؤلاء هجمت الفتن على بعضنا البعض او على بعضنا فينبغي ان نستعيد بالله سبحانه وتعالى وان نلتجئ الى الله جل وعلا تفروا الى الله عند الفتن الفر الى الله سبحانه وتعالى وهكذا اذا لم تكن هناك فتن فنحن نحتاج الى الفرار الى الله جل وعلا وهذا تعليم من الله لنا قال معاذ الله اي اعوذ بالله اعوذ بالله واعتصم بالله مما دعوتني اليه فانه يعلم انه لا نجا له الا بذلك فليس لها من دون الله كاشفه هذه الفتن وهذه المدنهمات التي تنزل بالناس وهذه النوازل ليس لها من دون الله كاشفه فيعتصم الشخص بالله سبحانه وتعالى منها ثم ذكر العلة إنه ربي يريد أن زوجك قطفير سيدي أحسن مثواي أي أكرم منزلي هذا قول أكثر المفسرين وقيل الها راجع إلى الله إنه أي الله سبحانه وتعالى ربي أحسن مثواي لكن القول الأول هو الأقرب والله أعلم ولا شك أن الله أحسن مثواه أحسن تربيته لا شك من ذلك لكن السياق يدل على انه يريد زوجها اعتنى به في بيته كيف اخونه اي اكرم من زني هذا قول اكثر المفسرين وقيل انها راجعه الى الله تعالى يريد ان الله تعالى اربي احسن مثواي اي اواني ومن بنائي الجب عفاني انه نايم في حضانمون هذه العله الثانيه في امتناع إنه لا يفلح الظالمون يعني إن فعلت هذا فخنته في أهله هذا على أن الضمير يعد على السيد يعني إن فعلت هذا فخنته في أهله بعد ما أكرم مثواي فأنا ظالم ولا يفلح الظالمون وقيل لا يفلح الظالمون أي لا يسعد الزنا وهذا معنى أخص والأول هو الأولى أن تحمل عليه الآية وإنما هذا من باب تفسير اللفظ العام بمعضي معاني لا يسعد الزناه الزناه ظلمة المرابون ظلمة قطاع الطريق قتلت الأنفس كلهم ظلمة والله يقول إنه لا يفلح الظالمون الزناه وغير الزناه من الظلمة فهذا لفظ عام وتفسيره بالزناه هذا من الذي تقدم ذكره وتكراره أنه لفظ عام يشمل هذا وغيره هذا إن شاء الله يكفي الذي أذكر أنائك